فَلَمَّا جَهَذُهُم بِجَهَاذِ انْجَارَ ثِقَا يَا سَفِيرَ لِأَخِيهِ فَلَمَّا جَهَذُهُم بِجَهَاذِ انْجَارَ ثِقَا يَا كَبِيرَ لِأَخِيهِ جعل السقاية في رحم أخيه ثم أذن مؤذن أن يتهلعير إنكم مساركون جعل السقاية في رحم أخيه ثم أذن مؤذن أن kum le sarisu